وَا لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِنِّي آتِيكُم وَبِرَبِّي وربكم, وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجُمُونَ وَإِنْ عُذِبُوا بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَم تُرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَتَذِلُونَ وَإِنْ لَمْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَذِنْ تَدْعُونَ أَسْغِي لِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَدْعُونَ وَاسْرِ فِي الْبَحْرِ هَوَا وَاسْرِ فَنْسَرَقُ مِن جَ النَّاتِ وَعيون فَسَقُ مِ جَ النَّاتِ وَعيون وَجُع وَمَ قامِ كَرم وَنَعْمَتِ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ وَنِعْمَتِ كَانَ فِيهَا فَاتِحِينَ تَذَالِكَ تَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ثَت عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ أَمَّنْ ذَاتَ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَلَقَدْ جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ بِالْحَقِّ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ كان عاليا من المسرفين ولقد اختناهم على علم على العالمين ولقد قربناهم على علم على العباد واتيناهم مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إنها يَوُلُوهُ إِنَّهَا إِلَّا مَوْتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ إِنَّهَا إِلَّا مَوْتُنَا الكُلى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَصُوبَ آبَائِنَا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من َ أَهَّكْ النهُم أَهتَتهُم إِهُم كَوا مجرمين إِهُم كَان مجرمين وَماَا خَلَقَُ السَّمواتِ وَْأَرضَ وَماَا بَينَهُ وَمَا قَلَق أَكتَّماواتِ وَالْأَرضَ وَمَا بَينَهُ مَا لا عيد مَا قَلَقُ نَاهُ مَا إَِّ بِشَد وَلاك أَكأكثرَرَهُم لاَا يَعلون م قَلَقُ نَاهُ م إِلاادِ الحَفكِ لا يَعلمون, ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون